مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلوم مع القرآن إلى ثالث فقرات هذه الحلقة التلاوات المرتلة وترتيل للقارئ الشيخ عبد المحسن الحارثي من سورة غافر الشيخ عبد المحسن بن مريسي الحارثي هو قارئ مشهور ومعلم للقرآن الكريم أما في عدة مساجد بجدة وقطر تلاوات مرتلة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 كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل يدحضون به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا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 فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذابا جحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح, ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الفكير وقهم السئات ومن تَقِ السئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لما الله أكبر من مقتكم أوفسكم إذ تدعون إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا, فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه موضوع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 سين لهم الدين وراوكرها الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش ينقر الروح من أمره ينقر من امره على من لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم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 أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثروا في الأرض فأخذهم, فأخذهم الله بلنوبهم وما كان لهم رسل بالبينات فكفروا فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد عرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا فقالوا ساحر كذاب فرما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا قتلو أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا واستحيوا ساحرهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه والمدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى يَوْمَ يَرَى رَبُّكُمْ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ حِسَابٍ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّن آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَد جَاءَكُمْ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِرْوَظٌ بِكُمْ وَإِيَّكُمْ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِيَّكُمْ صَادِقًا يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعْدُوْكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابًا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 سبيل رشاد، وقال الذين آمنا يا قومي أخاف عليكم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل جب قمل وح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد. ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون هدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاد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 كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي, لعلي أبله الأسباب اسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَنْزَلَ عَلَائِهَا إِلَٰهٌ لَّهُ سَوَاءٌ إِنِّي لَأَظُنُّ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ مَجْدُهُ وَنَسُوا أَمْرَهُمْ وَصَدُّوا السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِينَ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 سَلَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدَّنَا إلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هم أُصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَصْوِدُ أَنْدِرِي وصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها بدوا وعشيا ويوم تخوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وَإِذْ يَتَخَادَّرُ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أن استكبروا اننا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم مدعو ربكم ادعوا ربكم لخفف عنا يوما من العذاب أنت كتئتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلا، قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال. إن لنا نصر رسلا ولهم العانة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل كتاب هدى وذكرى لأولي فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وأستو في لذبك وسبح بحمد ربك بالعشرين والابكاء إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سُنْطَانٍ بغير سُنْطَانٍ أتاهن في صدورهم إلا كبر ما هم فاستعذ اللّه الجميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن ولكن لأكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا والذين آمنوا وعمل الصالحات ولا المسيء وَلِلَّمَّ أَتَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لاتية لَا تَيْتُ اللَّعْرِيْبَ فِيهَا لَا عَرْيَبَ فِيهَا وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ أَخْرَى النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عبادتي سيدخلون سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكروا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن ولكن أكثرًا لا يشكر ذانكم الله ربكم خارق كل شيء الا اله الا لا إله الا وفان ما تؤفكون كذلك يؤفى الذين كانوا بايات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم, وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أنصتنا وياكم إلى تلاوة مباركة من سورة غافر للقارئ الشيخ عبد المحسن بن مريسي الحارثي والتلاوة كانت في فقرتنا الثالثة التلاوات المرتلة تضمنت هذه السورة أغراضا من أصول الدعوة إلى الإيمان فابتدأت بما يقتضي تحدي المعاندين في صدق القرآن الكريم كما اقتضاه الحرفان المقطعان في فاتحتها وذكر الله تعالى من صفاته ما فيه تعريض بدعوتهم إلى الإقلاع عما هم فيه وعقب ذلك بأن دلائل تنزيل،, تنزيل هذا الكتاب من الله بينه لا يجحدها إلا الكافرون حسدا من عند أنفسهم وأن جدالهم تشغيب وتمثيل حالهم بحال الأمم التي كذبت رسل الله بذكرهم إجمالا ثم التنبيه على آثار استئصالهم وضرب المثل بقوم فرعون وموعظة مؤمن آل فرعون قومه بمواعظ تشبه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قومه مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن